ولئن أرسلنا ريحا فرأوهم الصرا لظلوا من بعدهم يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مجبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم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 فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا بالناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئت من بآية ليقولن الذين كفروا, ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصدر إن وعد الله حقه ولا يتخفنك الذين لا يوقنون